انكب الذاكي في بحر اللجين يوشاه موذ من فوقه موذ من فوقه في بحر اللجين يوشاه موذ من فوقه من فوقه سحاب قُلْ مَا تَمْنَعُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا قُلْ مَا تَمْنَعُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا لم يجعل الله له نورا فَمَا لَهُ مِنْ اشتركوا في القناة